زادت أسعار النفط في أسواق لندن أمس الأربعاء قبل ساعات من قمة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في العاصمة الفنزويلية كاركاس وبلغ سعر برميل برنت عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش 30 دولار و85 سنة بعد ان بلغ 30 دولار و60 سنة لدى الافتتاح بينما كان شعره أمس ثلاثين دولارا واثنين وأربعين سنتا. وفي نيويورك وصل شعر برميل النفط من النوع الخفيف تسليم نوفمبر عند الساعة الرابعة والربع مساء واحد وثلاثين دولارا للبرميل، فيما كان أعلى شعر بلغه في يوم أمس اثنين وثلاثين دولارا. قالت شركة توتال. إنها ستخفض سعر الوقود في محطات الوقود التابعة لها في فرنسا 20 سنتيماً أي ما يساوي فاصلة 27 بالألف من الدولار وسعر وقود الديزل بواقع 15 سنتيماً وذلك ابتداء من منتصف ليل يوم الأربعاء وقالت متحدثة باسم الشركة إن التخفيضات ستبدأ من الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش في محطات خدمة السيارات وفي باقي أنحاء البلاد عند منتصف الليل تماما وأضافت المتحدثة أن التخفيض الأسعار سببه الهبوط الخفيف في أسعار النفط العالمية وذكرت أن أسعار الوقود ستنخفض 20 سنتيما أخرى عند منتصف ليل يوم السبت